العباس يعلن فتح خيبر في مكة انطلق العباس نحو مجالس قريش مجلسا مجلسا وكلما مر بقوم رفعوا رؤوسهم بوقار يخفي الشماتة وهم يقولون لا يصيبك إلا خير يا أبى الفضل فينظر إليهم بثقة ويقول لم يصبني إلا خير بحمد الله قد أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله وجرت فيها سهام الله واصطفى صفية لنفسه وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثا وإنما جاء ليأخذ ما له وما كان له من شيء هاهنا ثم يذهب نزلت الكلمات كالطعنات على الطواغيت حولتهم إلى نظرات شاردة والتفاتات بلها ورد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين عليهم انتشر الخبر المعاكس في مكة وتحولت بيوتها إلى حالة من الإحباط لكن عشرات الأطياف الجميلة سابت عبر الشوارع إن سابت نحو بيت العباس حتى اكتل بيته بالرجال والنساء بالمؤمنين والمؤمنات المحبوسين ببنود صلح الحديبية والحزن يقتلهم يسألونه عما حدث فإذا الخبر يحول البيت إلى فرح وحمد وتكبير لله فنبيهم صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر ثم غادرها نهارا بعد أن خطب في جيشه فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه فنعس فمال على راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته ثم سار حتى تهور الليل مال على راحلته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر ما ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتاده قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة؟ قال صلى الله عليه وسلم حفظك الله بما حفظت به نبيه ثم قال هل ترانا نخفى على الناس؟ هل ترى من أحد؟ قلت هذا راكب ثم قلت هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب تداعى الصحابة فمال القائد صلى الله عليه وسلم عن الطريق وأمر بالتوقف كان الجيش مرهقا فنزلوا وألقوا بأجسادهم المنهكة على فرشهم ثم قال صلى الله عليه وسلم احفظوا علينا صلاتنا وأمر بلالا أن يظل ساهرا ليوقظهم لصلاة الفجر وقال له صلى الله عليه وسلم اكلأ لنا الليل وبعد ساعات هوجئ بلال بنبيه صلى الله عليه وسلم يوقظه،